وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر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 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر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 قالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصليين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين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 اتق وَأَهل المغفة هو أهل التقوى وَأَهل المغفرا